ب س موسوعه النابلسي إ للعلوم ن ستقكم ر الاسلاميه إن م د لله نحمده ل ه ف ن ا أعمالنا بالله فلا مضل له. ومن و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ك ر م ن ا بخير كتاب أ ن ز ل وخصنا بخير نبي أ ر س ل و أ ت م علينا أ ع ظ م ن ع م ة أ ل ا وهي ن ع م ة ا ل إ س ل ا م اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ث م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا واشهد أ ن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا واستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالات ربه و أ د ى امانته نصح الشهد في سبيل الله حق جهاده حتى أ د ا ه اليقين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا ه ا ل ك و ل اللهم يَحِيضُ عَنْهَا إ ا ا ظ ا ل ل افسج النبي عنا وعن والدينا وعن سلف ا ل أ م ة و خ ل ف ه ا خ ي ر ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أ م ت ه اللهم أ ح ي ن ا ما أ ح ي ي ت ن ا على سنته وتوفنا يوم ت ت و س ا ن ا على ملته اللهم أ و ر ب ن ا حوضه ولا تفكنا بعده و ا ق ن ا من يديه الكريمتين ش ر ب ة ه ن ي ئ ة م ر ي ئ ة لا ن غ م أ بعدها أ ب د ا اما بعد أ ح ب ت ي في الله ص د ك م وخاض منشاكم وتبواتم من جنات الله منزلا و أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يجعل منشانا خالصا لوجه الكريم والا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وان كما جمعنا في الدنيا على طاعته أ ن يجمعنا يوم ا ل ق ي ا م ة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إ ن ه ولي ذلك ا ل ق ا د ر عليه سريعا ب د أ ت ح م ل ة س خ ي ف ة من بعض الشباب غير الواعي والذي لا يدرك خ ط و ر ة ا ل س خ ر ي ة التي تحدثنا عنها من لقائين سابقين على س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف ب د أ و ا يبعثوا البعض أ ح ا د ي ث على ا ل إ ن ت ر ن ت من استطاع أ ن يصل أ خ ا ه ب ر ن ة فليفعل ف إ ن لم يستطع فبمسج ف إ ن لم يستطع م ش ي ا على منوال كلام النبي صلى الله عليه وسلم غانين منهم إ ن ده ضرب من ج ر و ب ا ل د ع ا ب ة ا ل م ش ر و ع ة اللي مافيهاش أ ي ح ا ج ة تقلق لكن كما قلنا من قبل مش أ ك ر ر هذا الكلام م ر ة أ خ ر ى في حديثنا عن السخريه الذي ق ا ل فيهم ربنا تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م الرجل كما قلنا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله ما أ ر د ت ل ح د ي ث شيء إ ن م ا كان حديث ا ل ر ك ب ن ق ص ع به الطريق فكما قلت لكم رد عليه رسول الله في ك ل م ة موجزه ة ا ل ل وآياته ورسوله كنتم تستهجئون كنتم فقلنا ان ربنا ماقالش للنبي اسالهم هم كانوا قاسين ايه يا رسول الله ربنا ما قالش للنبي جدا عشان يقفل الباب على موضوع السريقه والناس تقعد تحاتي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم د حدش ا ل والمخارج بالتشكيل قيلت كانت يمتع عليها هذا رسول الكلام ل صلى الله عليه وسلم أجل الناس الذي ه يجب تحترم أن م ت ه لأنه اقوله ي ن ط عن ا ل ه ى ص ى ا ل ل ع لاخواننا ي ه ه وسلم ذ الكلام أقوله ل إ الذي ب ع ث ه على ا ل إ ن ت ر ن ت مثلا يقدر يدخل أ و ح ا ج ة يعلنها حمل ح التوعيه ة ل ذ ا ا لهذا ش ب ب ا لأن هذا الشباب الحقيقة يعني أنا يعني متأكد إ ن ه و لا يقصد تماما أ ن يسخر لكن إ ح ن ا بنقول الحكم ليس فيه قصد ولا غير قصد الحكم واضح وصريح في أ ي تهريك على س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ف ر د ن ا لهذا الموضوع د ر س ك ا م ل كل س ا ع ة تحدثنا فيه عن خ ط و ر ة ا ل أ م ر على المسلم من أ ن يتعرض ل أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول لشخص او ل ل صلى الله عليه ه س ل م أو ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الترياء أ قاصد او غير قاصد الجزء الثاني اللي موضوعنا طاضل كان حتكلم قبل تكلمني أن أن فيه حقيقة في فيه تخش أخ وهو يعلم أ ن ن ا نشير في س ل س ل ة ا ل أ خ ط ا ء التي حدثت في أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته وقال أ خ ش ى أ ن يفهم الناس أ ن في ذلك ص ع ن ل ل ص ح ا ب ة وطبعا أ ن ا م ت أ ك د أ ن ح ض ر ت ك فهمين ن ن ان إ شاء الله رب العالمين بعيدين كل البعد عن هذا التفكير نحن ما أ ر د ن ا إ ل ا شيئا و ا ش د ا أ ن نضيق ا ل ف ج و ة التي حدثت بيننا وبين ا ل ص ح ا ب ة ا ل ف ج و ة أ ص ب ح ت ك ب ي ر ة وكلما اتكلم حد يقول ن ا في ع م د بل كانوا ل ص ح ا ب ة لا أ ر د ن ا أ ن نقول كما اقتديت بهم في الخير فلتعلم أ ن ه م بشر ي س ر ي عليهم ا ل خ ط أ نتعلم منهم كيف كانوا يستقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح هذا ا ل خ ط أ يعني ه ن ا ا ل ص ح ا ب ة من زنى نعم و هنا في مجتمعاتنا من يزني من ا ل ص ح ا ب ة من سرق نعم و هنا في مجتمعاتنا من يسرق لكن بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم أ و ا ل ق ر آ ن يتنزل يوضح خ ط و ر ة ا ل أ م ر ويقول لهم الخطا ده ما ينفعش وده يتعمل وده م ي ت ع ن ل والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إ ل ي ه م رسائله وكلامه ومواعظه خلاص كانوا يعيشون تحت قول الله سبحانه وتعالى سمعنا وقفعنا مش يغلط ويبجح مش يغلط ويكابر مش يغلط ويجادل لا كان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعود فلذلك نحن ا بنتكلم مش من منطلق ان احنا بنطعم ف ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل ص ح ا ب ة خير الرجال و ا ل ص ح ا ب ة خير الناس وزمانهم خير الزمان و ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول عدو يعني ايه يعني عمرهم ن ي ع ما يكذبوا ابدا انما قد يخطئوا فده وارد لانهم بشر فمش عايزين حد يعصم ا ل ص ح ا ب ة من ا ل خ ط أ لان منهج اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كما سمعت من بعض الشيوخ الاجلاء حتى في ع ص م ة الانبياء الانبياء معصومون عن الكبائر انما هل يخطئون في الصغائر قد يخطئون ولكنهم لا يقرون على ذلك يعني مش ه ي ق ر على ا ل خ ط أ لانه مشرع النبي سواء رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم أ و من قبله من ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم مشرعون لا يقرون على ا ل خ ط أ من الصغائر إ ن م ا الكبائر الموضوع ذا منتهي خ ا ل ف ي ع ن ف إ ذ ا كان ذلك مع ا ل أ ن ب ي ا ء فمن ذ ا ب اولى ان نتكلم عن ا ل ص ح ا ب ة ليس ت طعما فيهم ولكن لنبين ا ل أ س ا ل ي ب المثلى في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ خ ط ا ء هذا المجتمع فلما استمعوا للنبي وصدقوا كلامه صلى الله عليه وسلم وصلوا إ ل ى ما وصلوا إليه اليه ح ق ق ة ن الناس قد انقسموا فيه بين صرفين قيم. قسم من الناس اللي هم العقلانيين أنا ما في الحقيقة يعني ولو إني أنا أنهم ت ل الموضوع اللي الحقيقة ولو لما ليس م موضوع مهم قيم قسم هم عصم في فيه في حقيقة لديهم حساس هذا بسمهم هذه قد قرأت أرى ذرة أي إ ن م ا ه م بيطلقون على أ ن ف س ه م العقلانيين اللي هو عايز كل حاجه تحصل في هذا الكون لها سبب إ ن ك تقولو سبب ي ع و د يتبعش يقولك ل م م ا ل ا ل د ر ا س ة اللي احنا د ر ح ن ا ه ا في ا ل ك ل ي ة والدكتوراه ل ل ي انا صفحت ب ه ا ا ل ك و ت ة و ا ل ق ي ش ايه السفور ويقل إ ن لإن ق ع د يتصدع ب ن ا س ك ل أ ن ر أ س ه لم ت س ت و ع د كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني يعني إ ي ه غاله غاله في مفهوم هذا ا ل أ م ر ل ض ر ب ة انه و لو عطس ي ل ق ي وهو موضوع كده كح هو كده مش عارف كده ورعه هو كده اذا تحركوا بين طرفي ن ق ي د نسوق لكم هذه الواقعه لنستكشف بها كلامنا ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى عن أ ب ي ا م ا م ة سهل ا بن حنيف أ ن أ ب ا ه حدثه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكه ة صحابة صلى النبي ا نشين مع ل ل عليه وسلم ن حتى و مكة ح إ ذ ا كانوا بشعب الخزار من ا ل ج ح ف ة و ا ل ج ح ف ة دي اللي هي مكان إ ح ر ا م أ ه ل مصر والتي طمست معالمها ا ل آ ن واصبحت رابغ اغتسل سهل م ا بن ح ن ي للرجبة جيسه حاجات عجيبة يعنينا ما كده وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد رجل كده ضياده واضح فنظر اليه عامر بن ربيعه ة د و اخو ح الصحابة د من بن علي ا بن كعب وهو يغتسل فقال ما ر أ ي ت اليوم ولا جلد مخباه يعني و ج س م أ ب ي ض جدا فانبهر لما ر أ ى هذا الجسم قال ما ر أ ي ت ك اليوم ولا جلد م خ ب أ ة ا ل م خ ب أ دي هي ا ل ف ت ا ة في شدرها أ ي كنايه عن ش د ة البياض يعني ف ن و غ ط سهل ا ل وعمن من الراجل ل م ما ة ل ولا د كده ه وع بيكتسل و من ث و ل ه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه راحوا فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع راسه طب ساكت من ك ل م ة طب ساكت من هذه ا ل ك ل م ة والله ما يرفع ر أ س ه ولا يفيق خلاص فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطه هل تتهمون فيه من احد هل تتهمون فيه من أ ح د قالوا نظر إ ل ي ه عامر بن ربيعه هذا كل اللي ق ا ل و صحابه احنا ما نمتهمش حد إ ن عامر بن ر ب ي ع ة سمعه يقول ا ل ج م ل ة دي وسمعه يبصله فحكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث نهينا بجوانات يعني نفس يعني يعني يعني الإيمان يعني كثيرها الله هو التهم بالله الله كثير دي القوي عارفة حاجة الأمر ما بكل بس أو على على مملك فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله عامرا فتغيظ عليه يبقى في بيقصئ بقى بعض بعض الأمور لما بعض الناس للمربي أن يتغيض عليه يتغيض بالكلام يجيلوا البكتاك فيكوا رسول وهو الله فيه الله كلمة حقيقة حقيبة علام يقتل أ ح د ك م أ خ ا ه انظر إ ل ى ق و ة هذا ا ل أ م ر علام يقتل أ ح د ك م أ خ ا ه هلا اذا ر أ ي ت ما يعجبك بركته يعني لما تشوف حدا يعجبك كده هلا ق ل ما شاء الله ل ق و ة إ ل ا بالله أ و هلا قلت تبارك الله أ ح س ن الخالقين قلت اي ك ل م ة من الكلام المشروع هل لا إ ذ ا ر أ ي ت ما يعجبك بركته ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له أ م ر ه رسول الله دا امر م ن العائن هذا اللي هو, اللي هو عامر بن ر ب ي ع ة ف أ م ر ه فقال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه و أ ط ر ا ف رجليه وداخله إ ز ا ر ه سنشرحها في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على ر أ س ه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل بين الناس ليس به باس الرجل مجرد مرتفل اللي هو اللي ما هو اغتسل ل ل اللي عليه ع ا بص النبي صلى مثلا ما من بنقول احنا واحد وراء زي وجي المنظور إ ل ي ه اللي هو سهل بن حنيه وبغته سكب الماء عليه وعلى ظهره و ر أ س ه فاستفاق الرجل وصار بين الناس ليس به ب أ س وهذا الحديث صححه ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع ن شوف في ا ل أ ص د ا ء س ب ب ه ا بضيع يتعف هقوله واحد هنقوله روح كل ما ا إن ش ء الله كده حكذاك شوف مين تسببها ا ل الضيع يعني لما ب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ح ا ج ة بصرف النظر عن صدق هذه ا ل ر و ا ي ة أ و ضعفها ي يلاقي الناس مشتاقه الى أ ن تطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ل ج م ا ع ة الاطباء ي أ خ ذ و ا الموضوع بعقل ف ح ي ع لازم ا ل أ س ب ا ب ا ل ع ل م ي ة ولازم ي ع ر ف و إ ذ ا عمل التحاليل كلها والار بي اي والام ان ومش عارف الرنين والبنين والبنات وكل حاجه ة حاجة وما بيليش حاجة برضو ما إنه ربما يكون ذلك أمر يرجع إلى عين إنما لا يكون عين ذلك إلى المانع ان سفره الخاليه ونخرب ب ي ت العيان عشان نحاول بقدر ا ل إ م ك ا ن نثبت ب ج ل من يفعل ذلك وقلنا السمك الثاني هو اول ما يعطي يقول لك يا رب سبحانك لسنا ل أن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء الدين لم يقل لك ذلك لكن أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم وأمور واوامره ل ل أ م ه تثبت العين تثبت العين ومش معنى ان يوجد في كل بلد دجالون يقول ع ي لك ر أ ي ت ك بالحرسك و ا ل ف ر ت ك والمرر اللي عينها ت ت ف ر ت ك وكلام غريب كده بيعملوه مش معنى ذلك ان ا ن ن ك ر الاصل زي الناس اللي تزعم من ا ل ح ج ا م ة يعني د ك ت و ر ة لما ت أ ت ي تحدثني أ ن ت ر ف ض رسالتها في ا ل ح ج ا م ة في ك ل ي ة الطب ل أ ن ه ا قالت ا ل ح ك ا م ة وقالت إ ن ه ا من الهدي النبوي قالولها لا لما رجعت قدمت وغيرت العنوان قالت ا ل ص ب البديل و م ا ر ف ا ل ف ك ر ة ا ل ص ي ن ي ة إ ي ه أ و ل ما جابت س ي ر ة الصين قبلوا الرساله قالت م ن ا خ ش ه ا ي ح ا ج ة متصله بالنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليهم قلوبهم عداء غير عادي يا أ خ ي من كثير من فلاسفه هذه ا ل أ م ة والذين ّ يدعون انهم من اهل العلم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى مدينه نتكلم عن الختان وزاره هذه القضيه الإعلام الحمام ل تخرج ت من حسنين ومحمدين حسنين ومحمدين. والناس م م ح د ي ن و خلت حسنين ومحمدين طب محمدين وحسنين ط بلاش حسنين ب محمدين ت ب د ي ل و تصديق لما يتبنوا ق ض ي ة حتى لو كانت ب ا ط ل ة إ ن م ا هم لابد أ ن يدافعوا عنها بكل ما أ و ت و ا من ق و ة فمثلا لما جابوا حلاق نمسك و ا ح د ة في الريف بيعمل لها ختان ب ي ع ل ه ا نفيس هاتف ما ماتتش مع عرش ا ل ق ض ي ة فين يعني ف ر ج بقى لما ا ز مشيقة تصويرية حجينة و اعلموا ل ل أ و ى الأسرة والأب الختان ا بيلعن أ يتفكي و السرعن عارة مش لايه ي ي ش د و ن ب ل وبأهل ب الحرب ب وبالعودة الطب بالظهر الدروس الخصوية زيها إلى أعلنوا زي لما عليها جاب كمدرس اساسا يعني ما ب ي ش ت ل و ش دروس خصوصيه وعملوا اصول التقويه وجابوهم بقى دكت ن ايه ع ن ي فلما تحدثوا اليه قالوا الحمد لله حتى كنا بنحرق لما نهد ايدينا ل أ و ل ي ا ء الامور أ ي هدف أ ي هدف يشتغل في مقابل أ ن ن ا نتبنى ق ض ي ة نريد أ ن ندافع عنها طالما انها توجه انما لابد أ ن نكون عقلانيين نحن لم نرفض الطب النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ص ل قال ت د ا و عباد الله فان الله ما انزل من داء الا وانزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولذلك لما تاتي الينا السنه الصحيحه بكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم نضعه على الراس والعين ونتكلم نسجل نشوف ا م ع ن ا انا عايز اسال سؤال لماذا نصدق الطبيب يعني انا صدق لطبيب مثلا انف واجن لا بيعمل تحاليل ولا ايه باب اول ما اخش يقول له إيش يوم ش ي فجاه المعلاقه اللي ب تحطوها لكل الناس دي يفتحوا لك اه كده ويجوزوا وصفه سلام عليك على على يكتبوا ل لكل الناس وقد وصلت او وقد وصلت فساد الضمائر والزنم م ان دلوقتي تيجي شركات ادويه للدكتور تقول له بصه هنوديك الساحل الشمالي اسبوع على حسابنا بس يكتب الدوا ء ده فعال مش, فعال مش قضيتي و ي ع مصدق ل لطيف الشيخ حتى حلوة الشواتعوري حول وقلمين على على بدلتين على والعملية و يودون وتعجب موجة ا فدات هنا مؤتمر شرم ومن حتى أسرة شيء في أجندتين سعيدة هجيب في قضي بتنشي كده الدكتور وهو كتب الدواء بدون أي سحليل هل ب اي ل ل ل ه ع ك م حالين ض رفض ر مرة ت ك د دواء ك وكتب لك ت تناهر تمقص وقلت و أمفو وحنجرة وروح وروح ر أذن مثلا والله ما عرشدة ب ما كتب و حصلوش ديوريزيد ه هل ما مثلا م لك على كذلك ت لك لحاجة الغورة خ حاجة ولا ما حفرش ل ياتي ذ ا ل الأمر ما كذلك مضرب أ ت ي من رسول الله صلى الله عليه وسلم جربه الصحابه ونفع وجربه بعض الصالحين ونفع فلما ننكره على الأمة ننكره و أ ن ا ا ل ن ه ا ر د ة بالصدف اني أ ت ك ل م في حديث عن جابر في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة للشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وهذا الحديث قوي جدا رواه البزار ب س ن د جيد إ ن م ا ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي صححه إ ي ه الحديث ي ق و ل إ ي ه أ ك ث ر ما يموت من أ م ت ي بعد قضاء الله وقدره بالعين تخيلوا أ ك ث ر ما يموت من أ م ه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العين إ ن م ا الناس ب ت س ت ص م ر ش أ ن ه ا و ي ق و ل لك ي احد تفكر على الله نحن م ت ع و ا ل ل و ن ا على الله ان العين ر س و ل في حاجات م ة أ ن ت م أعلم فيها ب أ م و ر د ن ي الله ك م أيه ق ا ا ك ل ا سبحانه ج ة في ا ل د ي في ا تأثير وتعالى ح د ل ن ب ي ص وليس ل ل ه ع ه و بقوه ا ل العائن ن ي رح قال له ل م أعلموا دنياكم ماهماك خ لما ا يا رسول الله شون الله فيه ولذلك ل م أ ت ى إ ل ي ه الرجل الذي شكا له أ ن بطن أ خ ا ه تجري كان عنده إ س ه ا ل قال له اشتهي عسلا, عسلاً مازالت انما وثوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله قال صدق الله وكذبت بطن أ خ ي ك عسل بقى مضروب إ ن ك ف س ؤ ل العسل مضروب فهذه عليه ما جربنا العسل للنبي قال عليه لكن عم بطلوا ع ل ا ت لا وما الادويه ا ي معموله ليه ا ل آ ن أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا تعودوا الى هذا الصد البديل بس تجيله شاف مصطلحات شيك احنا بقى نشد من مصطلحات الشيك جدا يعني ا ل ن ب ي لما تكلم عن التوم وضغط الضغط ونصف ا ل م خ ر واحده يوم او يوم لا سمك التوم وريشه ب ر ا ع ه م د ل ع ي ن و قالك تومكس خلاص راح نمتيه تومكس اصابك تومكس ده سرع هاي وقف بقى د ل ع كل ح ا ج ة ا ل ح ج ا م ة ح ج و م ة و ا ل ل قلب ق ى عشان يشجع انك ل ا س يأتي ت ت ت ر ع س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يديها مصطلحات ا ج ن ب ي ة او م ت د ل ع ة بقى قال تومي ما هو توم هو في ا ل ن ه ا ي ة يعني وحفظوله في ثعلب بس طبعا متكفل في ش ر ك ة ونازل من لم تمسه يد من قبل ولم تلعب فيه مش ع اي ر ح ا ج ة ط ي واحد غلبان مش هيقدر يجيب العيبه م ع ع ش ر ة جنيه ماله نصف طفل الثومي يضربه بعسل ع ن ص ر ب و خ ل ص يحقل يعني الراجل يعني ا ل م ك ل ا جات له شكل ا ل م ي ا م ا س إ ذ ا لابد أ ن نعود إ ل ى أ و ر و ب ا التي نتعلق بها الناس هنا م ج ا ن ن ي م ه و ي س بعلم أ و ر و ب ا رغم أ ن هناك كثير من أ ه ل الغرب الجماهير ب د أ و ا يكفرون بهذا الطب ل أ ن ا ل ث و ر ة ا ل ل ي حصلت في, في الدواء كانت ث و ر ة ق و ي ة و ع ن ي ف نعم لكن مع مرور الوقت ب د أ الناس يكتشفون التدمير نهاردة اتحدى لو مسلم فتح ا ل ر و ش ي ت ة البنط ا اللي هي بتاعت اي دواء لو خدت دواء الاجاد عبدالما ي ق ر أ التحذيرات تسبب ج ل ط ة في المخ ا ل أ ن ا م ي ومش عارف نزله في الظهر وانتقام في فقرات الظهر ولا ي أ خ ذ ه الكبير ولا الصغير ولا الطويل ولا التخين ا هكذوا ليه لما, لما تحذيرات أوصوا وتبلع ح ا ج ة ل ل م ع د ة تقوم كسرلك ت ب في الكلى ج ة تتجه إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل بسيط بشكل بدون تعقيد س ن ة رسول الله إ ن لم ينفع فيها و أ ن ا م ت أ ك د إ ن كلها تنفع إ ن شاء الله لكن ب ق و ل إن ما ن ف ع س ا ك ش مش هتضرك مش حتضرك أ ن ا م ا ل ي ان في واحد ك ف ت ل ي جاب واحد وشرط له ض ر و أ ط ع ه سكينه ملوثه قبله ف ي ر و فيه هل معنى هذا أ ن أ ط ع م ت ا ل ح ج ا م ة كلها يعني أحد م ن الموضوع و ا ل س ن ة من راسها عشان واحد افاق استغل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس عملت كده ا ل ن ه ا ر د ة ا ل س ن ة لم تدون في أ ي ا م النبي ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كلهم كانوا يحفظون كلام رسول الله لم يكونوا ب ح ا ج ة إ ل ى هذا التدوين فالواقع ا ل ع م ل والتطبيق كان بيخليهم عايزين الموضوع خلاص منتهك إ ن م ا بعد عصر ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب و ب د أ ا ل دخول الناس ا ل ح ق ي ق ي ن على ا ل إ س ل ا م بدرجه ان ه ن ي ك فرقه حق ا ل ت ل ت م ئ ة أ ل ف حديث موضوع ومكذوب على رسول الله ب د أ ا ل ج ه ا ب ذ ة من رجال ا ل إ س ل ا م اوعى تتخيل والله كما يقول أ ح د الشيوخ لو ظلينا نقول لهم جزاكم الله خيرا إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها لن وفيهم حقهم على هذا المجهود الذي قاموا به كي يفلتروا لنا الموضوع والمكذوب و ا ل ت ق ي م والضعيف من أ ح ا د ي ث المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا دخل أ ص ح اصحاب ب م في فيه يعني و ل ل ل ر ا ج ن ي ك مصالح آل, آل الهريسة الظهر مثلا أو ده واحد سشد أو ل ح ة ذ ا س ت غ و أ ا د ي ث من هذا ا ل ق ب ي ل خ ي ا ر أمتي أو أمتي والعنم في البطيخ ربيع في البطيخ خد عندك كل واحد كان كل له مصلحة عندك خد ب يقول إ ن م ا معنى ذلك اننا أ ك ذ ب أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم أ ي وقت حصل ان في ض ف ن ة ب ا ل ك ل ليه ي أصل ب خرجت ا ي بخاري يصيد بشر أصل بخاري قد يصيد يخصد. أصل عمر بن الخطاب قد و د ر ف في م ق السنه ب إحنا رأينا أحاديث ب ة إ ن م ا عدت ل ك أ ن ه ع ل م قائم ا ب ذ ت ه كادت تهلك أ م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أ ن ق ي ب الله رجال العلم والتجريح والتعبير واهل الحديث والاسهاد إ ن د لهذه الأمة عشان يميزوا لهم النبي صلى الله عليه عشان أحاديث يميز و ل م ف ذ ه ل ح ي ث واضحة لهذه ا و ل ل ك كما يعني جاءت ذ ه الامه أ ح د ي في, في صحيحة للشيخ الألباني النبي عليه ث أفت الكرة كلها الله بذلك صلى ل و س ب ش هو في شيء فيه من ا ل م ب ا ل غ ة في اثبات العين لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين معين ما ديش حاجة ستبق القدر. حتى هذا الكلام من القدر. أن من مزامع الأمة رحت الدكتور مع وما بالعين وتعالى على وأعز على عندك عبوي ديش يؤكد لقيتش أي لأن نقولنا أن سبحانه ولكن أنك أنت حاجة القدر هذا القدر الإطراض الله الله الدكتور حاجة قدر للدكتور تدل حتى رح ستبق رسول مرض、عضوي. لماذا لا ت ل ج أ إ ل ى ر ق ي ة ش ر ع ي ة أ ق و ل ش ر ع ي ة ليس فيها أ ي خ ز ع بلاد خ م س ة وخمسه ا يا أخي حتى يا اخي لما يعني الله يقول ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ل ق و ك إ ل ا بالله بنتكسب مستجبنا ن قالي ل د ا ن ا ل ع ر بالاجانب ي شهود م فيه فيه شهود شهود هو ما أ ص ر ب على ل ي قاله يقول ما شاء الله لقوة إلا لقوة بالله شهود مكتوب ما لازم عشان يبقى من الصفو ومن ا لور ل خريجي ا ل إ ي ه وسيما يصح شهود يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله ط د شهود ط د شبرينج صد شبرينج ي لازم إنجليزي ح ت ى ه ذ ا الكلام من خمسة و د ي ل ك ي ص إ ش ا الخمس آيات في سورة الفلق ر سورة ة إلى أول قول ل من في ه قل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ي من شهود ر ما خلق يصح شبرينج النفافات يصح شهود ذ ا ح شهود يصح ي خ شهود ويحصلك في ا ل ع ر ب ي ة مثلا تكون ع ر ب ي ة لا ز ف ا ف ي مؤذن جنيه اللي تمشي نصف س ا ع ة و ت ع ط ا ل ا س و ر ويحصلك عين من ا ل ج ل ة وجواها خ ر ف ة و ك ف و اهو إ ن م ا ما شاء الله ل ق و ة إ ل ا بالله دي مش م و ج و د ة بارك الله لك مش م و ج و د ة أ ي ح ا ج ة من النبي, النبي يقول له هلا إ ذ ا ر أ ي ت م ا يعجبك بركته وفي ر و ا ي ة ك ب ا ر ت قلت الله أ ك ب ر ما شاء الله ل ق و ة إ ل ا بالله المانع ا ن خ تعمل كده ف إ ذ ا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين و إ ذ ا استغسلتم فاغسلوا كما في صحيح مسلم إ ذ ا ا ل أ م ر خ ف ي ر يستوجب منا أ ن ننظر إ ل ي ه ن ظ ر ة م خ ت ل ف ة أ و ل ا عن الخكعبلات ثانيا عن المبالغات ثالثا عن ا ل ح ق ل ا ن ي ة الممله ة أنا ن ا ل ا يا ر د ة بيشزن أخوانا واشد يعني ايه اللي يخلي الغرب ا ل ن ه ا ر د ة يجلس يبذلوا مالا ووقتا عشان يعرفوا ايه الشيجانه ج ا م ة يبدل ماله وعنال يفكر يثبت ان وقت م بمشرت بطريقة ع ة على طاقة, من طاقة السكن في كما وثنة علم ع الراجونيك دي هذا العلم موجود لما كما قلت موجود كما مصابون بهوس لكم ك نحن اوروبي ر ي فلا نقبل أ ي شيء منحولش الفقر ة حتى حديث ا ل ز ب ا ب ة لم يسلم من ا ل ع ق ل ا ن ي ة وما ب د أ و ش ب ق ن ه م يقتنعوا انهم ي ق ن ع و ا ان لما أ ث ب ت العلم فعلا أ ن ا ل ز ب ا ب ة كما ق اخبر ل أ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إ ح د ى جناحيها داء وفي ا ل آ خ ر شفاء أ و دواء لما أ ث ب ت العلم يقولك خلاص ده الله صلى الله عليه بعدما أثبت العلم وسلم المهم استفرضه أصل تأنا رسول صلى صدق تفرضه نكف ينكف、برضه. إ ن م ا حينما أ س م ع حديثا صحيحا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمثل ا ل ح ب ة السوداء على ح ب ة ا ل ب ر ك ة لازم نبدا نعزل مجهود عشان نثبت لما الحبه البركه إنما فيما عدا ذ لانه ك ق ل ل ا ب ي صلى ل ل ا ع لم ي ه و س ل شتاء من يطرق الحجامه النبي على كاهلها هكذا انما نفعت في كثير وحتى لما قالوا انها تفعل في بعض الاوقات في ازمنه معينه في الشهر برضو بعض الناس اثبتوا ل ن ا س أ ف ع ل ان أ الليالي ا ل س م ر ي ة بعد مش عارف إ ي ه بيحصل مد وجذري للكون كله و ا ل م ي ة ت ر ت ف ع بشكل معين في البحار وفي الجسم الدم برضو يهيش بشكل ي ي ب ش معين غير في أ و ل الشهر وفي اخر الشهر وتفضل تدري ماقولنا لكش خد ب ا ل أ س ب ا ب ومطرحش الدكتور إ ن م ا ا ل ن ه ا ر د ة كثير من الناس كثير والله لا تعجبوا مما أ ق و ل عن أ ب ض حكى ولذلك ح ن ص ر خ دلوقتي بالجزئيه الاولى دي أ ب ض بيحكي ان ابنه أ ص ي ب بشلل وكان ر ج ل ث ر ي ب ذ ل ك ل ما ف ي وشعز اعملوا رسم عضلات رسم سنجان أ ي ح ا ج ة مش لاقين عجب ليش سبب, مفيش سبب إ ل ا أ ن رجلا خ ا ل ح ا قال له يا أ خ ي الفاضل اغتسل وصب الناء على ولدك والله يقول ما ان فعلت ذلك حتى نشط الولد كانما ل نشط من عقائد لانه ما تقولش حد خالص لماذا هل ا ل أ ب قد ينظر إ ل ي ابنه سيسبب له ذلك نعم هذا هو الفارق بين الحسد والعين الحسد ي أ ت ي من نفس ح ا ق د ة خ ب ي ث ة إ ن م ا العين قد ت أ ت ي من ا ل إ ع ج ا ب معجب بنفسك النبي حتى في حديث قال لك اذا ما ر أ ى الرجل ما يعجبه من نفسه, يعني ممكن ده واحد بيحفظ نفسه. يقول ع لك يا رجل انتهى اجل مخاخ شغل يبصل ويقعد يضور وبعدين ي ص س د انتهى زمراته انت السبب عادي ولذلك ي وبعدين يتخلق ويتخلق عياله ويخرب الدنيا للناس ان اللي انه نفسه مراته هو و مع حفظ قد ي أ ت ي ذلك من ا ل ف ر د العين الفارق بينها وبين الحسد كما اكرر ان العين قد ت أ ت ي من رجل صالح وهذا لم ينفع عن عامر بن ر ب ي ع ة انه من ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أ ح ج ي ت ه م على رؤوسنا ولذلك ك تأكفاف ن عينوا ه م جابة الرجل للأرض لم ل قد ي أ ت ي من الرجل الصالح إ ع ج ا ب يهلك ا ل إ ن س ا ن لوسامه ولذلك انظر إ ل ى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل س ل س ل ة الصحيحه عن جابر وابي ذر بصراحه الحديث ده ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر حضرتك كده ممكن ت ن ب ص ط على واحد ا ل رياضي ليش تعمل له شايف ثونا ودرش وسبايق ا وخالق ب ا د ي ب ل د وكده ي ق و ل ده فيش بس ا ل ر ا د ر و ح حصولي حقوني ان حدا طبق على قدري مروش افايه ودواء ويش سيد ا ل س ه ي ر لحد ما يتوكل على الله يموت تخيل وتدخل الجمل القدر ده ك م بيحصل ولذلك لا تتعجبوا في أ س ب ا ب نزول ا ل آ ي ا ت في قول الله سبحانه وتعالى و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ب أ ب ص ا ر ه م لما سمعوا الذكر من أ س ب ا ب نزول ا ل آ ي ا ت عند الواحدين إ ن الكفار كانوا يعرفوا ربط كده ما يكونش ثلاث أ ي ا م ويخرجوا و ر ع ز ي ن ك في السين واحد ت ي ج د ا ب ه كانت العرب كمان يفضل يجوع ثلاث أ ي ا م وتمر من أ م ا م ه ا ل ب ق ر ة ا ل س م ي ن ة ينظر إ ل ي ه ا ن ظ ر ة ثم ينادي على خادمه يقول له خذ المكتل والدراهم و أ ت ي لنا بلحم منها البقر توصل السوء ت ب ت ي ش ف ا ر غ ر و م س ح ب ه ا ل س ك ي ن ة وادله تخيل تدخل الجمل ا ل خ د ر من إ ي ه إ ن ك بتضرب ولذلك العين لا تؤثر في ا ل إ ن س ا ن بالذات قد تؤثر في الحيوان وقد تؤثر في الجمال يعني ب يحكي أ خ انه م ر ة واحد نظر إ ل ى سيارته ب إ ع ج ا ب و ا ل ح ق ي ق ة كان فيهم شيء من الالتزام بكلام النبي ليس النبي يقول لك تغتلتم فاغتلوا الصرق عليه لا إليه ولم تقل كما أمر النبي صلى الله عليه في إيه في ذهية وسلم فإذا وإذا ونابو انت انت إننا ودوارد كما معنى أنك نظرت أنك تكون أعجبت قد قال غور أخوك حكتت لك مش أمر مصدقه لقول رسول الله من استطاع أ ن ي ن س ع أ خ ا ه فليفعل قال لك يا أ خ ي انت تتوضا تغتفر كده وياخذ خد هذا الماء ووضعه في الراديواتير ا ت ر بتاع العربية هايش لأن الميكانيك ه ه عارف ل السلوك ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حديث جابر في صحيح مسلم لما قال ل أ س ن ا ء بنت عميس عن ولاد زعقر قال ما لي أ ر ى ب ج س ا م بني أ خ ي ضارعه ملي شريفهم كذا في ن ح ا ف ة م س ت م ر ة يعني ها؟ تصيبهم ا ل ح ا ج ة و م ا ت عنين قالت له لا ولكن العين تسرع إ ل ي ه م فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم إ ذ ن الله يعني إ ذ ا ممكن لما تنظر إ ل ى ولدك البيت وترى شعوبا في وجهه أ ن ه ي أ ن في ا ل أ ك ل أنه يأنى في المذاكره ة و د ح ن ق وقد ل ه ا م ك لا هذه ل أ م و ر قد تعود إلى العين وقد لا تعود. يعني أنا لا أجد المئة في المئة ممكن يكون الولد لبط أنا نادعز عايزي تعود يعني في يكون ضلطدي ممكن وقد أجد زاكر مش عايز كيف ان الاب عميد ي بدور دفيع بيجيب له حتى مدرسين في الموسيقى ر ب وفي ش ش بأنهم ي ا ل م و وفي س ي ق ى ا ل ت ر ب ي ة ا ل و ط ن ي ة وفي ا ل ت ر ب ي ة ا ل ف ن ي ة مدرسين ر ا س م ا ب تروح البيوت عشان يعلم الولد ا زي ي ر ت د حتى المواهب أ ر ا د و ا أ ن يفعل بها هذا ولذلك لما ترى قد تنظر إ ل ى ولدك ن ظ ر ة م ع ي ن ة انه هو ا ن ت ا ع ت ف ي انه و متميز ومتفوق ويذاكر لكن هذا عنده صدود من المذاكره ارهاب يقعد يرجع ق و ل ك انا فينا ايه مصدع ت من ح ي ايه ت ع ل ي و ن ع ش ا ن ويقول ا ا ل ل ر ج لك انا من كده. كده. الفتحة、كده. يا عمّا حاجة الكل كده موجودش زي、الفل. يرجع البيت مصدع اليوم انفية مصدع م ظهر منصدع. نثبت كما أ ث ب ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ث ر هذه العين ولذلك في أ ع ت ق د في ولايه ة ا س م ا تكساس كان في ف ا ر ن ا و س يعني اسمه كدا بسمينه صار تكساس هذا ا ل ف ا ر وجدوا له شيء عجيب كلما اقترب من بعض الحيات من عن بعد تموت ما س ت غ ر ب و ش مش عارفين يذكر س الموضوع ا ك ت ش ف ت إ ن في نوع من ا ل ح ي ا ة و ا ل أ ف ا ع ي تشعر بما حولها من خلال ا ل أ ش ع ة تحت الحمراء ثم تبدا تلفظ ذ سمومها أو هو الرجل السلقال عن بعد يبقى الرجل سبب عيدة أو زي يخلو الشاكدة ز مرة واحدة لأنه بدأ لأنه سمومها ع الأشعة ر من جسد غريب ق ف على بعد ن فيوجه عن ي في أسد فأخاذه بعد ا ل م ل ساعات نوع معين من التعبير وهذا ما حكى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ا ل ح ي ا ة اللي هي ا ل أ ب ط ر وذي أكودي الصفيتين قال إ ن ه م ا تسقطان الحبل وتجهدان البصر يعني ممكن هذا الثعبان أو ا ل نوع معين من الحياه يبث عليك ث م ه فتصاب ب ا ل ع م ل وممكن المرأة الحاملة ن ن تسقط ج ي هذا ا منه ه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة ليس على سبيل الخزعبلات ولا ا ل ش ع و ذ ة ولكننا نثبت هذا الكلام للناس ل أ ن النهارده ة يعني من البشر ي أ ب ي ب ح ي عن ابنه أ ن ه ذهب إ ل ى السوق يشتري شيئا فالتقى رجلا فالولد كان وسيم شكله حلو فالرجل داعبه وقبله عاد الولد من هذا السوق أ و من المركز وكلام ف ي العربية إحدى الدول العربية عاد الولد و ف ج أ ة غلبه البكاء بدون سبب ب د أ يبكي ويرتعش يبي ن مالك يهديك خ د ي ش ثم بدا أ يطفا على جسده ب ق ع حمراء بدون أ د ن ى مقدمات ا ل أ ب ل أ ن ه ملتزم لم يهمل ا أ ث ر العين و ل أ ن ه يصدق كلام ا ل ص ا ب ق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول فضلت مع الولد أ ك ل م ه بهدوء و أ د ا ع ب ه حتى حكى لي ما حدث في حد زي ارقبت خلصت ح ا ج ة توكلت ح ا ج ة مش كويسه فقال له ما حدث روح حصل كذا ورجعت فذهب الرجل إ ل ى عتبه هذا ا ل م ر ك ز بفوصه م ب ل ل ة ومسحها ويقسم بالله عثرها على ولده كل شيء اختفى من جسمه انا ما بقولش ان احنا ضد الطب انا عارف ا ل ن ه ا ر د ة ليله ان شاء الله هي ليله سوداء ل ي ن ه برا هيك مش هاجذب مواليه الاسود يعني ان حتلاقي الناس ا ل ن ه ا ر د ة سبعمئه وخمسين الف تليفون وش ت م د ؤ المساحه مش عارف ايه الاخبل ا ل ا ه ض ل وغكره مش عارف خالص نحن لا ننكر ان هناك تداوي لكن بنقول لا نهمل أ ث ر العين الله يهديكم ها ن انا ا ل أ س ف ي احدثكم ل و ش ا ت ص ل ك ق في عنا حاجة أنا نهؤس ح أ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ن آ ت ي بهذا الكلام من مجلات نيكي ماوي عشان ن ب ق ى واشي مع م بعض هذا الكلام في صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يمكن حتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم برضه ي حديث السلسله الصحيحه يقول إ ن العين لتولع بالرجل ب إ ذ ن الله تعالى حتى يصعد حالقا ً أ ي جبلا ثم يتردى منه يعني ممكن واحد يخبط واحد عين الرجل كده ممكن يفضل يطلع سنه جبل ويسالك من ف و ق ه بهذه العين كيفيتها ازاي مش عارفين يعني عكف بعض أ ه ل الغرب على س هذا م ه الموضوع لما عفوه وهذا شيء مؤسف سباقين دائما ل أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ا لما ر ج ل ل ع ل لما ب ح ا ر وصل إ ل ي ه قول الله سبحانه وتعالى أو كظلمات ف يغشاه بحر لجي ي موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج يده لم يكد ر ه ا كل الرابط مين ر ك ب ش البحر م اللي عالموا كده مين ن أهل الغرب ب اللي ل صلى الله عالموا ا كده ناقل السواك قل مين اللي وجيب لك واحدة ا ل عالموا ي كده مينفعش ي ر ا ب ل ا ل ر ج ل سنانه مش ح ل و ة هي الست ا ث ن ا ا غير عسل يجبوها لقولك ايه م ع ك ل ج د ح ي أ ف ض ل او, أو, أو الى اخره يعني طب يعني وانا لو السواك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه م ر ض ى للرب مش حقول ثاني يعني انا مش ه ق و ل ج ز ء ث ا ن ي من الحديث النبي ق ا ل السواك ومرضاه للرب مثلا مش عايز ترضى ربنا سبحانه وتعالى انما قال م ظ ه ر ة ل ل س ه م ي ف ض ل و يعكفوا وفي الاخر طب نعمل ايه في موضوع السواك ما ح ن ا عايزين نكسب هم كمان تجار ب ي ز ن الشغل مش م س أ ل ك ان ك ي ن منهم مش مؤمن ب ا ل أ ح ا د ي ث عشان هو بيحب النبي لا زي ما قلنا العاطفه بتاعت المسلمين المعمده أثنان ج ن على س عارف من السواك اللي بيقرب من ج ايه لك قصة عشان يحتي جنيه ونص وده لك السواك ثلاثة قصة ونص يشدعك تستخدم لأمرتهم ل ب ا ا س و كشفوا كل الصلاة كشفوا بقى في السواك اد ايه ما شاء الله دكتور بن اصغر عن البحث عن السواك واد ايه بالنسبه ل أ م ر ا ض ا ل ل ث ة واد ايه بالنسبه لبعض ا ن ت ه ا ب ا ت الحلق واد و ا ي د ويجلي و ل ص و ت وما إ ل ى ذلك أ ن ا ا ل ن ه ا ر د ة لو رحت قلت الواحد ح ا ج ة من ا ل ص د البديل اللي ب ي ق و ل ه ا هي بعض ا ل أ خ ذ ه اللي ق ب ت د و يظهروا على ا ل س ا ح ة ج ز ه م الله خيرا إ ن عن مثلا لو بالليل واحد بيكوش بالليل ويقولوا له شطه بطن رجلك مثلا فصل ت ه م م ت ش و ش ولفوا ش ة علاقة له ع ما ن ر في ه ا السعال ش بمركز ب ه مركز الشاشه س ع ع ا ما ل ن ر ف ه م نعرفه اننا اني ان بيعمل الفكرة يجربوا ده استادوا ووجدوا اسجاب كل كده اللي قحة طريقة م يجبردي يعني كايزن بايرا مش بينامي حاجة القحة بالليل بيوصر الكثير الاخر ذلك يعريبه من ده في ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم لما الطب الكلام لماذا لا هذا هذا لماذا أجربه أجربه يأتي من هذا هذا أجربه؟ أجربه ذلك في حديث آ خ ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أ م س ل م ة ر أ ى ج ا ر ي ة في وجهها سعفه لون كده أ و حته سوده او ص ف ر ة المهم لونها جلدها متغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها ف إ ن بها ا ل ن ظ ر ة حديث متفق عليه في البخاري ومسلم استرقوا لها ف إ ن بها ا ل ن ظ ر ة ا ل ن ظ ر ة كما ت أ ت ي من ا ل إ ن س قد ت أ ت ي من الجن ا س ت غ ر ب ش والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ستر و ما بين عورات بني ادم والجن قول المرء ب س م الله ده مهم انك تعمله فالنهار ممكن تقلع كل هدومك ك ي ا م ه ع ل ى د ت ك أ م ك عشان تخش تخش فلا بد أ ن تحصن نفسك بالله سبحانه وتعالى وربنا في ا ل ق ر آ ن في س و ر ة الرعد قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أ م ر الله إ ن م ا حضرتك لما بتخش الحمام كل د ه بيبعد عنك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقلع كل ما عليك أ و بعض ما عليك ان كان جسمك ح ي و أ و حاجه قل بسم ا الله خسرتك ح ا ج ة ما خسرتك ح ا ج ة إ ذ ا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لانه ك ا ن يقول العلماء عيون الجن أ ن ف ذ من أ ث ن ة الرماح يعني ممكن الجن ينظر نظره لابن آ د م قد يصيبه بالوبال وهذا العالم موجود عالم ا ل ج ن عالم له وجود ا ل ق ر آ ن حكى ولهم تكاليف كالتكاليف التي وجهت إ ل ي ن ا مش ه ي ت ع ذ ب و الجن كده ا ي لا يدخل ا ا ل ل ه ع ا د لا و ح ش ه أن يفعل ذلك و إ ن م ا ا ل أ م ر يدور على أن عليهم لا كبعض الامس ويعودوا ويوضخوا ويختفى ا ل ق ص ة ك ث ي ر ة في مشاجرات يوم ا ل ق ي ا م ة كما حكينا عنها في لقاءات سابقه كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ا لا س ر ق ل يعارض ل لها الرقية ي حديث السبعين أ ل ف من أ م ه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب كان من ضمن أ و ص ا ف ه م الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والتي قال عكاش م ن محصن للنبي ادعو الله لي أ ن اكون منهم يا رسول الله قال أ ن ت منهم فدعا رجل اخر فقال السبقه بها عكاشه لا ينادي هذا إ ن م ا ا ل أ م ر بقدر الله سبحانه تعالى تماما نحن نؤمن وتعالى م هم ا دوارين إلا بإذن الله والنبي الحديث به أحد في من بإذن ب أ الكلام ع بالرجل الله بإذن ت ليس بقدرة هذا العائم إنما كما قلت لك بقدرة هذا إنما كما ق ص ة العائن ق ص ة ق و ي ة بتحتاج انك تبقى تمام كويس جدا إ ن ممكن العائن ده لا يريد أ ن تزال هذه ا ل ن ع م ة من عليك الحاسد لكنه ينظر إ ل ي ك نظر ا د وفي حديث عن صهيب عن بن س ن ن مسند أحمد وقال الحافظ بن حجر أنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حني ا الإمام وقال الحاسد الله أيام في ف حديث صحيح عليه يحرك أحمد وسلم صلى عجر ش ت ي ه ب ع د ص ل ا ة الفجر بشيء لم يكن نراه يفعله دفظ يا أخي اللي ي الصحابة دسق ب تخيل ه هم م ممكن ان ينسوا ي و ر ف و ا ا من م م ل ل ن م ان ة اللي تخيل يعني ان شفتيه تتحرك من د ق ة تتبع نظر ا ل ص ح ا ب ة لرسول الله لائم ن ر ة ب ي ح ر ك شفتيه بشيء لم يعهدوه من قبل أن كان كنا ن الصحابة يقولوا ع ر فبيقول قراءة رسول الله صلاة الرجل في ا ا ر ب ل ح ا كانوا ت تتحرك ه كده أنه النبي يعرفون يشوفوا لحية ر أ ف ب ي ق للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ر ا تفعل شيئا لم تكن تفعله فما هذا الذي تحرك به ش ق ت ي ك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ح ن ا ع ت ي م ا ل غ ز و ة دي بالذات الموضوع دا حصل فيها ليه حط تحتها خ ف كده ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن نبيا في من كان قبلكم أ ع ج ب ت ه ك ث ر ة أ م ت ه فقال لن يروم هؤلاء شيء المقولة دي توازي أو تساوي المقولة التي قالها بعض الصحابة في حنين يقال إنه أبو بكر الصديق لما رأى جيش المسلمين قال لن اليوم من قلة فالقرآن لن قلة قال نهزم من لهم أعجبتهم كثرتهم أو غزوة أبو دي في حنين جيش صايد رأى إنه بعض بكر فلم تغن ي عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما ر ح ب ت عشان يقول لهم وما النصر إ ل ا من عند الله ليس ل ع د د ولا عد ولا حدا خالص الله انتو نسيتوا تكتلوسك بغزو البدر من اد ايه كنت ث ل ث م ا ئ وثمانين أ ل ف معاكم فرسين ومعاهم ه أ ل ف الف ل ف ر س أ و ما يقرب ا ل م ق ا ي ي س ا ل ع س ك ر ي ة اللي بنتكلم عنها ها سرائيل تسلح كل عام مليار دولار بثلاثة ولا ثلاثة دولار تسلح خمسين نسلح وربع مليون كل نحن ونصف منهم نصهم شكك ونصهم هنبيع الشعب ل ي و... لا ا ل م ش ك ل ة كلها فيه و م ن ن ص ر إ ل ا من عند الله هي ا ل ق ص ة كده نفي واستثناء ي أ ت للموضوع ا بيد الله الله لم يقل و أ ع د لهم يعني طياره شبح لا و ا ع د لهم ما استطعتم إ ن كان كما قلت من قبل في استطاعتك أ ن تصنع مسدس ولكن قلت ه ر ن ي بالحذر أ ن ت مقصر لم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى عشان كده ب د أ إ خ و ا ن ن ا في الانتصاب يصوروا ل أ ن ه في استطاعه يعمل أ ك ث ر من كده الموضوع لا يتوقف على ا ل ح ج ا ر ة وقول الله واعد لهم م ل استطعتم اذا استطعت ك ت ف ك ر ا س ت ف ر صواريخ القسام وما إ ل ى ذلك يضرب بها أ ع د ا ء دين الله سبحانه وتعالى ويبر الرعب في قلوبهم باذن الله عز وجل كويس、ده. قال النبي ذا فقال لن يروم هؤلاء شيء فاوحى الله إ ل ي ه ان خير امتك بين احدى ثلاث اما ان نسلط عليهم عدوا من غيرهم, ف... غيرهم فيستبيحهم او الجوع او ان ارسل عليهم الموت فشاورهم النبي شاور امته مش النبي محمد النبي للنبي محمد يحكي عنه ي ن ي فقالوا اما العدو فلا طاقه لنا به و أ م ا الجوع فلا صبر لنا عليه ولكن الموت ف أ ر س ل عليهم الموت فمات منهم في ث ل ا ث ة أ ي ا م سبعون أ ل ف ا ا ل نبسا معذر ما حسبش النبي اعذر به قال لن يروم هؤلاء شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيشكر صهيب بن سنان قال ف أ ن ا أ ق و ل ا ل آ ن لما ر أ ى ك ث ر ة ا ل ص ح ا ب ة اللهم بك أ ح ا و ل وبك اصاول وبك اقاتل انا مش معجز ب للكسره خالص انا اقاتل بالله واصاور بالله واحاور بالله واعلم تماما انه وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك حن في نظره سريعه كده العين قد تقتل نعم قد تقتل والنبي اثبت ذلك العين قد تتلف انسان نعم قد تتلف انسان إما بتعرضه ل أ س ب ا ب سريعه ممكن تحسب واحد ر ك م ع ر ب ي ة يعمل حتى يحصله ه ذ ا أ و أ ن يصاب واحد من الناس بمرض ووالله أ ق س م لكم بالله واحد حكالي و أ ث ق في كلامه إ ن شاء الله ل أ ن ه كان ادلك اذا نظره ضعيف مفيش ح ا وكان راجل مبسوط جدا أ ن ف ق كل ماله على ا ل ص د ا ل ش ب ك ي ة زي الفل إ ن م ا نظره ضعيف ف ا ل م ش ك ل ة قد تكون عن طريق عائل وفي لحظه انت مش متحصن ب أ ذ ك ا ر الصباح والمساء أ و ا ل أ ذ ك ا ر التي أ و ص ى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ما ب ت ب ر ك ش على نفسك لما ترى من نفسك أ و أ ه ل ك أ و مالك أ و ولدك ما يعجبك فتبقى عندك لحظات ضعف فتنفذ من روح هذا ا ل إ ن س ا ن العائل ومن نفسه ليس من عين ه لماذا أ ق و ل هذا الكلام ل أ ن العائل قد يكون أ ع م ى إ ح ن ا عارفين كلنا ق ص ة ا ل أ ع م ى اللي خ ر ب و ا الرجل على جبل كده وقالوا ه ي ك واحد عايزك تجيبوه لي لاني مش خايقه ولما خ ذ و ا خرف د ي ب قال له جايه ق اهو ل ل قد قال له, يعني حوالي قال له انت شايفه من هنا الرجل عينه ق ب ل ه اللي ج ا ي ب ه يحسد يعني فالعائن قد يكون اعمى و م م ك ن يصيب إ ن س ا ن بالعين وهو مش معاه وده بيحصل حد ممكن ي م ت د ح د بشيء مثلا ب ا ل إ ع ج ا ب أ و دون أ ن يبرك أ و يكبر أو يقول م او شاء الله ل ق ل ل خ يقول علم أولادك الكلمة الفاضي هذه في القرآن ولولا دخلت قلت جنتك إذ ما شاء الله لا ق و إ ل بالله الكلام علمهم ما دا ي قوه ل ذ الا ويشوف له م شاء الله إلا لقوة بالله تبعيها وتحفظ بيتك بيتك أنت جميلة الذي أهل نفسهم أهل نفسهم وأولادك من أهل بيتك نفسهم من أهل بيتك نفسهم لأنك نفسك قد تعطل حياتك الا واحد ب ي ش ت ك ي ل كل ما روح ش غ ل ا ن ا اطرب منها والله بيحصل ل أ ن العين لها إ ص ا ب ة في ه ذ ا ولها جزء مسؤول عن هذا ل ت ك ن ا كل ا ل أ س ب ا ب شاطر في شغلك أ ي و ه شاطر في شغلي د م ك تقيل ي و خ ن ي و غ د ت لا والله في ذي كامله ومش ل ق ي ن سبب معين غير أ ن ه أ ه م ل ن ا نحن ذلك فربما يكون لماذا لا يرقى هذا ا ل إ ن س ا ن كما أ و ص ى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هناك بعض العيون أ م ن ة تتلف وفي بعض العيون بتؤثر ب ا ل أ م ر ا ض زي ما أ س ب ت حديث أ س ن ا ء بنت عميس ل ا ل لهم نحف عليه كده لابنك يعني أ ك ل زي ما هو عايز في البيت ونحيف فقالت ولكن العين تسرع إ ل ي ه م العين اللي ممكن تعمل في حضرتك إ ي ه تؤثر فيك ب ا ل آ ل ا م جزئيا أ و كليا تلاقي واحد عنده خمول دائم ومفيش ا سبب راح ويديله فيتامين جولدين ايه. وفيضه ايه. ونعناع ايه. ويجيب العيدي خمسين جنب في مصر、خالص. ويقول لك افضلها ب ي أ خ ذ ا ل م ا د دي و ب ي أ خ ذ الكبسول وعبرنا لذلك م ا ز ي ك تشعر بخمول ا ذ ا ع ب ر ب ن ا نظر اليك ما بنقولش ايه من الصدق فالام آ ل قد تكون جزئيه قد تكون ك ل ي ة آ ل ا م قد تكون م ؤ ث ر ة بتشنجات والله في بعض الاخوه ي ط ر ح أ و ل شيء ش ن ج أ و ي غ ض ى في كلامه في إيه كما يقال أ ر غ ى و أ ث ب ت وهو متنفس ر كده يطلع من ب ؤ ر ي ه مبيض واتعصب ل م د ة أ ر ض بسيط ولما بنروح ل ل أ ط ب ا ء يقولك ل معندوش ا حاجه الرجل سليم طيب نعمل رسمه لحسن نكون ع د شرع م ا عندهش عندهش إ ن م ا تكون العين تؤثر ببعض التشنجات في عين س ب ب ي ة و ق ت ي ة كما قلت لكم يعني في بعض النساء تقسم باللانه ممكن و ا ح د ة تخش تهنيها في مولود ف ج أ ة ينقطع عنها اللبن ف ج أ ة يرفض الولد أ ن ي ل ق و مثالي أ م ه ده م ب ي ح ر ل ش وتروح للدكتور ب أ خ د عندك ان انا عم شاظمك وانت كيجي وين كان حق يفضل س ك ن ا في كيجي وين لحد ما اجنها ي ن ف اخر غ ل ه لانه لو راحت تشتكي ج ن ممكن حلقة دي كده و ن ع ن ان حاله ا قد كده نمسيب عشر ممكن ا ي لحد ما ا <تصفيق> <تصفيق> تكون عين تكون ر هذه و الباب بعض النساء بتشكي احيانا تقول بلبش الذهب يسبب لها تقرحات هي لعساها في دهات النساء خلق او يدي ش شعر ك و ا يتساقط بقاش متفرجع رأسه حجة يعني ن غيره وكثير من النساء تقول بنتي مثلا شعرها جميل او ح ا ج ة وكذا اتكرر هلاقي كله يخرج في المشي و ج ا ب و كل اللي تخيلوا ب ق و لك تقول ايهاتك、like、ولك, ولك كل اللي جلس ب ل ى بالك ب من م ا يضل ي وبرض ا ل ى اثر العين ش م ا ب و ل ل ل ا ه صلى ا ل ل عليه وسلم ه ف إ ذ ا أ م و ر العين يجب أ ن تدرك ن ه ا ر د ه ما تشد نفسك الاقي ناس أ ي م ن من النوم كان ن ي ن كويس صحيح ان النوم فجاه لقى مثلا ك د م ا ت زرقاء أ و خضراء في فاخذه لوحدها فكره ولا حاجة بيدي له أي مدادة بالسريح إنما الموجودة النفس وهذا الكلام وبعض شيئ رحمهم الله وغفر, وغفر لهم الله ابن العميد مباز الأئمة والشيوخ بلاج وغفر وشيخ زي عثيمين عبد وبعض عثمتينان الأساني قالوا عثيمين كذا ع ر و على ي هذا يعني يعني تابعوا العمر إنما سوف طوال قالوا تظل له المهم ه الكلام يعني ممكن تحس انك محرج من مواهب صحبه اغتفل قالوا كثير جدا ممكن جربوا هذا ا ل أ م ر ووجدو نفعا لانه لو عندك حد شككت لان م و و ينصل النبي يبتح سالهم عندك حكة هل سألهم تتهمون من احد يعني ده جائز انت حاجة ما هو ممكن يكون غضب عنه غضبا معجب لو ي ق ل الله حصل خلاص لو ك كده ممكن اوه هنا مرة ب يشرب عندك ح ا ج ة ت ش ر ب و فضلات ما تبقى منه او اي مقبض ي تفتح الباب فيه تقدر تنفعه في حته كوخه وتحطه ماء وتشربه هذا الكلام جرب وكما قلنا كل, كل انسان له ز ب ذ ب ه خ ا ص ة في علم ا ل ر ا ج ك هذا اثباتوا ب ي ان الامور دي قد تاتي ج ة خلاص إ ن م ا يريد الله س ب ح ان ه وتعالى أن يكثر عنك أ ن يرفع درجاتك إ ذ ا لم نهمل الصدق ولم نهمل الاخذ بشرع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في حديث في أيضا ب في ه ل ابن ن ف فهل ابن حنيف, حنيف د روايه اخرى يجي يقتسل صححها الامام الالباني في صحيح الجامع برضه مش بقى عمل ابن ر ب ي ع ابنه ب يقول هو وجوه يغتسلوا فنظرت اليه اي الى س ه ب يقول بمجرد ما نزل الماء سمعت له قرقعه ة عارف ن هو واحد بردوق بطلق عار فناديته فلم يجبني فذهبت أ خ ب ر ك النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ى رسول الله خ ا ب الماء بقدميه ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى ب ي ض ساقيه, ساقيه فضرب يده فضرب صبره بيده فقال اللهم أ ذ ه ب عنه حرها وبردها ووصلها قال فقام سهل سهل, سهل جدا يوعى ي من ع ي م و م على طولها رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ج م ع ي ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م من أ خ ي ه أ و من نفسه او من ماله ارفع ل كده ي النفس أحدكم والمال من ه ما ر الأذكار ك العين كما أو المشروعة دايماً م ب ولكن ا ل انا حضرتك ل قلت هذا الكلام ليه؟ لان كما قلت لكم بعض ا ل إ خ و ة ي ا خ د أ م ر النبي كده حميد على صدري هو يعلم أ ن ه لم يقصد أ ن يؤذي أ خ ا ه لكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ممكن من خلال الاعجاب س يصيب صاحبه بالاذى لانه في واحد عائن في في بطبعه ي تخرج تبجت وده نوع الحقيقه مزعج عافانا الله و إ ي ا ك م منه فبتحسن من ايه عشان تقلل انت من ده هناك حاجه مهمه جدا المحافظه على قضاء الحوائج بالكتمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الموجود في صحيح الجامع استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود هذا الحديث في مش لازم أ م ه محمد كلها تعرف إ ن ك انت اشتريت كمبيوتر ذ عملي فرع ش ت وهذا لا ينافي ماسك ل ت و كما قلنا من قبل بعض شيء مهم ر ه عليه بعض الناس, بتعمل عمل ينكره بعض الناس عليه. في ولد ك ا شكله جميل جدا ً صبيا ً مريحا ً في عهد بن عثمان, عثمان بن عفان فسيدنا عثمان لما راه قال لهم دسموا له نونته دسموا الولد سميحنا الحسن نونته دسموا ايه اللي له عنده يعني نقرة حفنة كده فكانت يبن جمال لأهله بألم لانه يمكن ان كان تفسر بعض يكون هناك أقول اشياء اخرى لانه يمكن ان أ يكون الرجل هناك اشياء ل ا خ ر ا لانه يمكن ان يكون العيش هناك و ل اشياء الفلسوبيس كده ن بيشت م اخرى ل ي كسر بعض المحاسن مطلوب ما ت ظ ر ر ه ا حتى لا ت ف ق د وتبقى م ش ك ل ة ولهذا أ خ ذ ن ا ذلك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد أ ن لا ننسى أ ن هناك أ س ب ا ب مطلوب ا ل أ خ ذ بها ف إ ن فشلت هذه ا ل أ س ب ا ب لا مانع حتى و إ ن لم تفشل وانت ماشي م ع ه ا مش حيضرك ح ا ج ة إ ن رقيت نفسك أ و قلت ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا إ ذ ا أ خ ذ ت بالاسباب الحسيه الطب عشان الجماعه ده فتره ما يجعلوش و أ خ ذ ت ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة لسيد ا ل أ ط ب ا ء صلى الله عليه وسلم هذا غيظ من ف ي ض وقريب من كثير عشان بس ما نطولش ك ث ر من كده أ س ل و الله ا تبارك وتعالى لي ولكم م ن يجعلنا من الذين يستمعون القول لا يستمعون أ ح س ن ه اللهم ن ج ع ل جمعنا هذا جمعا م ر ح و م ة و اللهم ارنا ولا ولا ولا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم نفسنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا اللهم انك تعلم ان لنا اخوانا في فلسطين والعراق و افغانستان قد مسهم الضر و ا ن أ ارحم الراحمين اللهم وفق ولاه امور المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله واجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وايمان وسلام واسلام وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم وجعلنا مع الذين تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا على حسن ا ل ا س م ا ع لا تنسونا من صالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك